Sibtin النبي Abu al-Fadl al al-Ard, nadda bilisaa al-Qulub, adrknii, achi ata al الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شمت بعدوي أنا حسين أنا حسين أنا حسين يا عباس انا حسين انا حسين اخيك يا ضوى العين يا اخو يفجعني بكتلك البين سطرني ودر مني العين لا Al فوق الوجه هل العين؟ لما النظر خي بلا يسر ولايمين. سبط فوق الوجه هل العين؟ لما النظر خي بلا يسر ولايمين. صاحب أسى حزام ضجري كسر ظهري وحيل جلت يا عظيم نف صبري. عالك فطر قلبي أخوي وذه الفكري يا ليت قبلك يا عزيزي حلبي البن بي عدوي تدي يا صاحب الباس يلي كنت رمحي وحسامي ودرعي والطاس عهد العيدة من كل جنازه حفت يا عباس والقتلي كلها بصم ما معدومه هدي بفوق الوجن هالمدمع العين لما النظر خيب لا يسرى والأيمين سبط النبي فوق الوجن هالمدمع العين لما النظر خيب لا يسرى والأيمين اي اخويا رحت سيب اسمي بغصة حاري حيروان صربوك حي بجواري لا هالحرم هجمتنا لو الضواري قولي يا سجدة گلي يا سور النسوين يا ال ابو حمام خنت راتي تنب النوم عين عليك بحيره ابقى بعينتي اليوم للنومتك يا بل فضم لي بعجل لما النظر خيّب لا يسر ولا يمين فو الوجه المدمع العين لما النظر خيّب لا يسر ولا يمين لا تنسى إنك قابل الحار العقيلة ودمتك العزها يا بجر القبيلة لا ترحل واتركنا مكسورا وذللا الهزل تمشي سبيا ويا الملاعين نادى لسان الحال عباس الشفية يا خويا عنك روحتي غصبا عليا لو بيدي والله ما أعوفك للمينية وحني بحسامي والرمح خدر الخاتين صنبي فوق الوجه هالمدمع العين لما النظر خي بلا يسر والأيمين سطلبي فوق الوجه المدمع العين لما النظر خي بلا يسر وليمين.